بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة <تصفيق> الحمد لله على نعمه الظاهرة والباقنة لا نصيحنا أن عليك هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بربو بيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً عما بعد ويؤلاء الناس اتقوا الله تعالى اشكروه على نعم الظاهرة والباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشربو به شيئا وأن تعتصموا بحول الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم فهذا حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فقد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب هذا الحديث فيه يصف الله جل وعلا بأنه يرضى كما أنه يرضى فهو ويكره هو يرضى ويحفظ ويبضغ ويكره كما يليف بجلاله سبحانه وتعالى فهو يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا يرضى لنا أن نعبده ولا ويكره لنا أن نشرك به يرضى لنا أن نعبده وحده ويكره لنا أن نشرك به سبحانه كما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله أمن عنكم ولا يرضى لإجازه الكفر وإن تشكروا يرضى لكم يرضى لنا أن نعتصم بحضر الله وهو كتابه الكريم وسنة نبيه أن نعتصم بكتابه والسنة ولا نلتفت إلى ما عداهما من الآرى والأهوى والأقوال والأنظمة البشرية والقوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله يرضى لنا يرضى لنا أن نناصح من ولاه الله أمرنا وفي هذا إشارة أنه لا بد للمسلمين من ولاية لا بد من ولي أمر وأن الله جل وعلا شرع لنا أن ننصب ولي الأمر وأن نطيعه ولا نختلف عليه وأن, وأن نناصحه وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولفتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهذا الحديث جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين كل, كل أمور السعادة ونهاهم فيه عن كل أمور الشقاة أمرهم بوحدة العقيدة بعبادة الله وحدهم لا شريك له لأن الشرك يفرق الناس ويشتكهم ويكع بينهم العداوات ولا يجتمعون أبدا كما كان عليه الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العرب متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد البشر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الجن والإنس وكانوا متبرقين فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاه من التوحيد اجتمع شملهم وقامت دولتهم وقواهم الله على عدوهم فسادوا العالم بالعلم والسياسة وفتحوا القلوب بالعلم وفتحوا الملاد بالجهاد بسبيل الله حتى توحدت الأمة حتى توحدت على عبادة الله وحده لا شريك له واجتمعت على ستاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدل أن كانت تتحكمها الأهواء والرغبات والنزعات والنزغات اجتمعت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت أيضا على إمام واحد بدل أن كانت كل قبيلة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 كما جمعهم الله في أول هذه الأمة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك وحدة القيادة فلا تكون القيادة متفرقة في البلد الواحد قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه يجوز الفروج على ولاة أمور المسلمين بحكم الحرية وبحكم بحكم الحرية وبحكم أن كل إنسان يعبر عن نفسه ويقول ما يريد من الخلق والهمت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 هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وهكذا كانت هذه الأمة ولا تجال ولله الحمد بهذا أمرنا الله ورسوله ونهانا عن شق العصى وعن تفرق الكلمة وعن الحريات الباطلة الحرية في طاعة الله وليست الحرية اتباع الهواء والشهوات هذه عبودية وليست الحرية الحرية في طاعة الله هي التي أنقذت الشعوب من ظلم الطغاة وأنقذت الشعوب من <تصفيق> وأنقذت الشعوب من النزاعات والقتال والتناحر هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي الحرية فالفرية في عبادة الله وحدك فرد عبادة ما سواه هي الحرية الصحيحة وليست الحرية اتباع الشعوات واتباع الآراء والرغبات وليست الحرية في أن يغلق الإنسان, الإنسان لسانه فيقول ما يريد من الهزيان ويخرض الناس بعضهم على بعض ليست هذه هي الحرية هذه هي البهيمية هذه هي العبدية للشيطان فعلينا أن نتدبر ذلك علينا أن نتنبه لذلك وأن من ولاه الله أمركم ليس من النصيحة من الأمر الخروج عليه بالمظاهرات والفوضى والاعتصامات هذه البهينية هذه فكرة شيطانية هذه تفرق تسبب النزاع تسبب القتال تسبب السلب والنهب تسبب غياع الأعراض تخرب البلاد ما هي هذه الحرية؟ فعلينا أن نأخذ بهذا الحديث وأمثال من كتاب الله وأن من ولاه الله أمرك وكذلك من نصيحة ولي الأمر أن يقوم كل إجسان بما ولاه الله عليه وأسند إليه ولي الأمر من الوضايق والأعمال التي هي في مصالح الناس فيؤديها بأمانة ويقوم كل بما أنيط به من عمل. هذا من نصيحة ولي الأمر وكذلك من نصيحته الاتصال به وإبداء ما يحصل من الخلل ومن المنكرات ومما يخل بالدين ويخل بالاجتماع يبلغ هذا ولا يكتم عنه ولا يحجب عنه لكن ليس معنا ذلك أننا نتكلم في المجالس أو نتكلم على المنابل بسبب ولي الأمر وإشاعة الأخطاء أو في الأشرطة أو في الأنترنت ليس هذا من نصيحة ولي الأمر ونصيحة ولي الأمر تبلغ إليه تبلغ إليه شفهيا أو كتابيا ولا تدع ولا تظهر عمام الناس هذه نصيحة ولي الأمر كذلك من نصيحة ولي الأمر الدعاء له بالصلاة والتوفيق الدعاء له بالصلاة والاستقامة والتوفيق بالقيام بما ولاه الله وليس النصيحة أن ندعو عليه ندعو على ولي الأمر هذا ليس من النصيحة بل هذا ضرر على المسلمين ضرر على الإسلام والمسلمين تفريق للكلمة فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى الله أنعم علينا في هذه البلاد بهذه النعم الثلاث نعمة التوحيد ولله الحمد وترك الشرك ظاهراً قد يشرك بعض الأفراد أو بعض الناس خوية أما الحمد لله البلاد نزيها من مظاهر الشرك والوثنيات كذلك نحن نحكم بكتاب الله وبشريعة الله في المحافظ السرعية فإن في شيء فردوه إلى الله والرسول فها هو ولله الحمد الحكم بيننا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وهذه خصلة ضيعها أكثر العالم من إسلام اليوم إلا في هذه البلاد ولله الحمد فالأمر بالمعروف والناية عن المنكر له جهاز قائم بأمر ولي الأمر جعل لها هيئة تطوم عليها وعين لها من الأكفية يقومون بهذه المهمة لا نقول انهم لا يقصرون لا نقول إنهم لا يقصرون ولكن الكلام على وجود هذا الأمر الأمر بالمعروف والنايع عن المنكر وإن حصل بعض الأقطاع أو بعض الخلط أو التفصيل فذلك قل أن يسلم منه أحد فليس النصيحة لولي الأمر ذكروا معائده والشرح لا يحصل منه من الاخطاء ليس هذا من هذا من الخيانه لولي الأمر وليس ضرر هذا قاصرا على ولي الأمر بل انه يتعدى على المجتمع يتعدى على المسلمين وهذا ما يرضي الاعداء سب الله العفو والعافيه اتقوا الله عباد الله واشكروا نعمه الله عليكم ولا تكفروها لا تكفروها بالتنقل لها وجهدها لا تكفروها بالتنقل لها وجهدها والمطالبة بأن تكونوا نهل المجتمعات الضائعة التي تنادي بمطالبها من غير روية ومن غير نظام لا ليس هذا هو ليست هذه الحرية وليس هذا هو الذي يرضاه الله لنا ويرضاه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وأنا ربكم فاعبدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وكفانا بما فيه من البيان والدكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمك سريماً كثيراً أما بعد أيها الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تتداع الأكلة على قصعتها قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الصين تنزع المهابة من عدوكم ويلقى في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت إن الأعداء اليوم كما ترون تكالبوا على المسلمين في كل مكان يجتمعون ويعقدون المؤثمرات والاجتماعات للكيد للمسلمين وتشتيع من يشذ من المسلمين على الشجود تشجيعه وشد أزله ومدحه يقومون بذلك في مؤتمراتهم وفي تجمعاتهم ويمدون أهل الشقاق يمدونهم يمدونهم بالكلام ويمدونهم بالفعل يريدون أن يشقوا عصى الطاعة للمسلمين وأن يفرقوا جماعتهم وأن يزيلوا نعمتهم لأنهم عدوا ما يود الذين كبروا من أهل الفتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخيص صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عطوا عليكم الأنامل من الغيظ الله وصف لنا أعداءنا وحذرنا منهم ومن الاغترار بهم حذرنا من الاغترار بهم إن يتخفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيهم وآسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون أما نقرأ القرآن لنعرف كيد عدونا لنا إن, ال... إن الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض في الداخل والخارج تآمروا على المسلمين اليوم ولكن علينا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله وأن نستعين بالله وأن نثبت على ديننا وأن الله على نعمته ونسأله أن يزيدنا من فضله ونتمسك بما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار وبقوله إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة علينا أن نتمسك بذلك ولو ضايقنا العالم كله لأننا على طريق صحيح وعلى طريق صواب وحق فلا يهمنا لا تهمنا الكلاب النابحة هنا وهناك لا نغتر بأعدائنا ونقول هذه سرية وهذه مطالة وهاهه وهاهه علينا ان نسلك الطريق الصحيح والإسلام ما قصر في شيء رسم لنا كل شيء رسم لنا الطريق الصحيح لنسير عليه ولا نلتفت الى ما سواه من الشرق والغرب فاتقوا الله اعيال الله <تصفيق> الله اعيال الله وصلوا وسلموا على نبيكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله بذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفاء الراشدين العمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارزقنا الاتفداء بهم ومحبتهم والسير على منهجهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح ولات أمورنا اللهم أصلح ولات أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم عابد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين بكل مكان اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخابك ولا يرحمنا اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تاخذوا الايمان بعد توكيدها قد جعلكم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون اذكروا الله يذكركم اشكروا على نعمه يجدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته